أعوذ الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهديك الطيبين الطاهرين ورحمة الله أعلى وعليه وعليه أرشوفوا منهم عنهم منهم أخر وبينوا وين وصلنا بالبحث رجل. سيرة الأقلاء سيرة الأقلاء هو الدليل على حجية الاستصحاب الاستصحاب قلنا شنو معناته عندنا يقين سابق ثم يأتي شك لاحق اليقين السابق اليقين بالوضوء الشك اللاحق شنو ما ندري هل انتقض الوضوء أم لا غيرت العقلاء دائما على أن اليقين الثابت يعملون به ولا ي... ولا يعولون على الشك لا يبنون على الشك ولا ذا واحد يريد يبني على الشك كل أمور الحياة تخربها أرى فيشلون يعني مثلا جنابكم الكريم الصبح تجون إلى الدرس ممكن الاستاذ ما يجي ونمشي الحوض معطلة اليقين السابق شنو ان البرنامج مستمر يحصل للإنسان شكهم إذا يريد يبني على الشيخ ما لابد يطلع من البيض أطمئ فدائما الأقلاء سيرتهم على أنهم لا ينقضون اليقين السابق بالشكل لاحق المجتمع في عصر الإسلام ألضا مجتمع من المجتمعات البشرية قوموا بجعب المجتمعات يعني نفس السيرة عندهم نفس السيرة العقلائية موجود إذن. ورسول الله صلى الله عليه وآله هو أعقل البشر بل هو أعقل الخلق الله عز وجل خلق العقل سمه عشرة اقسام أعطى فسعة من هذه العشرة لحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله والجدء العاشر كسم بيننا وللرسول نصيب من ذلك ايضا عرفت شلون وللرسول نصيب من هذا الجزء المقتسم بين الناس وهذا العقل كله انتقل الى مولانا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه وعلمني رسول الله صلى الله عليه واله فبابا من يفتح لي من كل باب عرفت شلون إذن الرسول صلى الله عليه وآله الشارع المقدس هم صادق العقلاء فهذه السيرة العقلائية جروا عليها لذلك على الاصحاب يكون حجة شرعا لأنهم جروا على هذه السيرة العقلائية ولو كانت سيرتهم تختلف المفروض يبينون كانت سيرة الربا موجودة في الجاهلية عندما السيرة الإسلامية اختلفت بينت ذلك أحلى الله الجاهل وحرم الربا فاذا رأينا ان الشارع ما غير السيرة يعني جرى عليهم لان اللي رأيه يختلف المفروض شميه يبين عرفتش نعم فاذا اذا الاستصحاب حجه شرعان ليش لان بناء العقلاء والسيرة العقلاء في كل المجتمعات على ذلك سواء كانت المجتمعات الاسلاميه غير الاسلاميه المجتمعات المتأخرة المجتمعات المتقدمة والمجتمع الاسلامي ايضا مجتمع من مجتمعات العقلاء وما وردنا نهي عن هذه السيره بل العكس هناك روايات تؤكد على هذه السيره يعني سيره الاستصحاب فاذا الاستصحاب يكون شنو حجه فعند فقد الدليل الاجتهادي يعني اذا ما عندنا دليل على الحكم الواقعي عند الشكل ناتي الى شنو الدليل الفقهي جاي فقاشنا أول شيء الاستصحاب لاحظوا سيرة العقلاء سيره العقلاء شنو هو الدليل على حجية الاستصحاب وقد استدل بها وقد استدل بها يعني استدل بها أضمن العقلاء يعني استدل العلماء يعني بها يعني بسيرة العقلاء على شنو على حجية الاستصحاب على غراب يعني على شكل وعلى مثال الاستدلال بها يعني بسيرة العقلاء على حجية الظهور إذا تذكرون في بعض الظهور ذكرنا الظهور العرفي عجلية لأن الشارع إذا كان له رأي آخر يخالف الاعتماد على الظهور العرفي المفروض يبين هذا الرأي لان العقلاء الارض يعتمدون على الظهور ظهور الكلمات الامر ظاهر في الوجود ياخذون به الله ظاهر في الحرم ياخذون به فاذا كان للشارع راي اخر كان له طريقه اخرى كانت له طريقه اخرى في باب الظهور لا ذلك فما طول لن يبين لن يغير معناه انه جرى على هذه الطريقه الاقلاعيه بالاستبحار لا نفس الشيء ما تقول ما نغير معناه لو قبل ذلك امضى هذه السيرة العقلائيه لغبت شنان على غرار يعني على شكل ومثال الاستدلال بها يعني بسيرة العقلاء في حجية الظهور وملخص الاستدلال شنو راجع صفحة 39 حتى تشوف هناك كيف بينا الامر ان الظهور عرفين حجة والشارع ما غير فاذا الظهور شرعنا وملخص الاستدلال هو ان الاستفخاب من الظواهر الاجتماعية العامة، يعني هي ظاهرة في المجتمعات، ظاهرة في المجتمعات يعني أمر ظاهر في المجتمع. المجتمعات العامة، المجتمعات العامة يعني مو في المجتمع خاص مثلًا بس الأطباء يعملون بالاستفخاب لا، السلام عليكم، السلام عليكم. لا بس، أفرض بس الكتب والتجار مثلًا يعملون بالاستفخاب لا. بس العدول يعملون بالاصحاب الفستاق لا يعملون لا لا ظاهر عام من الظواهر الاجتماعيه العامة العامه ما تقص المجتمع دون مجتمع وانما يشمل الجميع التي ولدت مع المجتمعات هنا والمجتمعات البشريه تعيش الاف السنين ولا تعرف الاستصحاب ثم بعد ذلك تعلمت الاصحاب وانما ولدت هذه الظاهره مع المجتمعات يعني من بداية المجتمعات البشرية كانوا يعملون بالاستثمان ودرجت معها درجت يعني جاءت يعني ثبتت معها يعني مع المجتمعات وستبقى هذه الظاهرة ما دامت المجتمعات البشرية موجودة ليش غمالة لحفظ نظامها يعني نظام المجتمعات واستقامتها يعني أن المجتمع أن يكون المجتمع مستقيما استقامتها يعني استقامت المجتمعات. زين ولو قدر يعني لو قرر لو فرد ل للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستقاط يعني لا تعملوا الاستقاط يعني استجابكم الكريم إذا ما أنتوا تودون تعملون بالاستقاط المفروض أنتم ما تجون عنهم ما أدري. <تصفيق> ولو قدر للمجتمعات ان ترفع يدها عن الاستصحاب مثل هذا المجتمع العلمي اللي احنا قدنا لو نرفع اليد عن الاستصحاب يقين سابق اكو بان الدرس موجود الضعف مستمر شخ ربما اليوم مثلا افرضوا الاستاذ ما يجي ربما اليوم اللي عنده المساح مجال ربما مثلا حادث صائر لا تمح الله وهكذا لكن هذه الشكوك لا يؤتنا بها عرفت شلون ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها يعني يد المجتمعات عن الاستصحاب لم استقام نظامها بحال لم استقام نظام المجتمعات بحال يعني علاقاته كان يصير خوضة وخربطه في كل شيء فالشخص الذي يسافر مثلاً من كربلاء المقدسة للنجف الأشرف يريد زور الإمام ويترك بلده وأهله وشئ بعدين مو يرجع نفس المكان يرجع يعني شنو يعني استصحبة وجود الأهل استصحبة وجود الولد استصحبة وجود البار استصحبة وجود مثلا هذه الأمور مثلا نفرجوا الجراج مثلا وما أشبه استصحبة وجود هذه الأشياء يرجع فالشخص الذي يسافر مثلا ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به يترك الدرس مثلا يترك السيارة اللي عنده المحل اللي عنده يروح يجوه لو ترك للشكوك سبيلها إليه يعني سبيل الشكوك إليه يعني إلى الشر يعني خل الشكوك يتأثر في وجوده وما أكثرها لدى المسافرين كثير من المسافرين يشكون في اللي صار بالأهل سمم لي صار بالأولاد مثلا مثلا ولم يدفع هذه الشكوط لم يدفع لم يدفع الشكوط بالاستضحاب احيانا يجري الاستضحاب يقول ان شاء الله كلهم سالمين وموجودين حتى بال... اللي تركتهم اذا ما دفع بالاستضحاب لما ان كان له ان يسافر عن بلده اصلا يقدر يسافر هذا ما يقدر بل ان يترك عتبات بيته من عتبة ما يقدر يطلع أبوا وأبدا، إذن هذه نعمة من الله نعمة الاستطاعة صحيح؟ ولشلت حركتهم الاجتماعية تصاب بالشلل وفسد نظا نظام وحياة فيها يعني في الحركات الاجتماعية يعني لازم نراجع اللغة لشلت حركتهم الاجتماعية ملي وفسد نظام حياتهم لشلت يصير معلوم شلت يصير مجهود وفسد نظام حياتهم يعني حياة المسافرين فيها فيها يعني في الحركات الاجتماعية لاحظتوا شنون؟ إذن جميع المجتمعات تعملوا بالاستصحاب والاستصحاب ضروري لقوام المجتمعات البشريه وعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو الشارع ما كان بدعا من الأصول يعني مو بدعا من الأصول يعني مو في مجتمع غريب عن سائر المجتمعات والمفاهيم العقلائية دي تختلف عن سائر المجتمعات المسألية لا ولا مجتمعه بدعا من المجتمعات قررتوا شلون وإنما المجتمع البشري في كل وقت وفي كل عصر يسير على المنهج العقلائي اللي الله عز وجل جعله في البشر فالنبي عصره مو غير العصور مو يعني يختلف عن ثائر العصور اللي يبتعده اللي يبتعد عن عصر النبي عن تمثل تمثل يعني وقوع وحصول والشيوع هذه الظاهره هذه الظاهر تقول الاستثار هذه ظاهره العمل بالاستصحاب كويس فاذا اقر النبي ما يختلف عن سائر الاصول مجتمع النبي ما يختلف عن سائر المستمعات المجتمعات في تمثل يعني في وقوع وحصول وشيوع هذه الظاهره الشيوع يعني الشمولية التطبيق العام يعني فهي يعني هذه الظاهره ظاهرة الاستصحاب هي بمرأة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتما النبي كان يشوف الناس يعملون بالإصفاء وش؟ أظهر الناس من كانوا يجون صلاة الجماعة مو كان الإصفاء إصفاء يعني النبي لا زال موجودا والمسجد قائما والمخلون مثلا متواجدين فكان المسلم يأتي للمسجد حتى يصل هذه إصفاء كان يجري الإصفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب بعد كل صلاه بخطه ولو مختصرا ويكمل الصلاه يقوم صلى الله عليه وعلي وسلم ويتكئ على جمع نخلته بعدين المسلمون عندما فقروا فقالوا لرسول الله انه اسعد على منبر فصنعوا له منبرا من الخشب فالرسول كان يصعد على المنبر حتى يشوفوه اكثر ويسمعوا صوته فاول يوم اللي الرسول صعد على المنبر أنت الجرعة أنتم لفوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الرسول وحثمنها شاهف الرحمة الإلهية حتى للنخلة فجاء رسول الله وحثمنها أتى نعم فال穆سالمون كل يوم كانوا يجون يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كانوا كل يوم يجون عن شنو يعني يجرون الاستصعام يجرون الاستصعام إذن هي يعني ظاهره الاصحاب كانت بمراه من النبي حتما ولو رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها يعني عن هذه الظاهره لكان ذلك موضع حديث المحدثين لانه في شيء غريب يخالف المجتمعات البشريه وسيره العقلاء فكان هذا كان يطرح يقال الصحابي يقول الصحابي السحر يقول لأهليين ينقلونه للناس الآخرين اللي في المدن الاخرى مثلهم لكن التاريخ لم يحدثنا بذلك وهو ما لم يحدث عنه التاريخ إنه وهو يعني الردع ردع النبي عن الاستصحاب لم يحدث عن التاريخ فعد مورد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها يعني عن ظاهرة الاستصحاب عنها يعني شنو عن ظاهرة الاستصحاب يدل على رضاه يعني رضا الرسول رضا النبي صلى الله عليه وسلم واقراره يعني اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني لظاهره الاستخراف وجهت الضمائر رضاه اقراره الضمير راجع للنبي صلى الله عليه وسلم لها راجع للاستخراف وبخاصه وخصوصا النبي كان هو المشرع يعني كان بإنسان لا يردع عن ذلك من القبلية لا تفسه وبخاصة وهو وهو صلى الله عليه وآله وسلم يعني قادر على الردع عن مثلها كما ردع عن بعض التبسير التي كانت موجودة مثل تبسيرة الغبا ردع عنها تبسيرة الخشون والعنف ردع النبي جعل من المسلمين ومن الناس واحد يحب الثاني ويؤثر آخرين على نفسه الجاهليون كانوا يتفاخرون بالاكل والنهب والقتل والتجاصر على حقوق الاخرين لكن في معركه احد ترى انه في حاله الموت عطشا وياتيه بشرب من الماء ويقول اخي اعطش مني خذ الماء اليه وين هاي التربية دول واحد يقتل الثاني ويتفاخر على الآخرين يفاخر الآخرين ويباهي الآخرين بكثرة القتل والاعتداء صار شنو يؤثر أخاه بشربة من الماء وهو بأشد الحاجة اليه ولذلك لما جاء بشربة الماء الى الثاني صار خبه للثالث وأعطش من أنبي جاء للثالث وإذا به قد استشه رجع للثاني شاف ايمن استشهد رجع للأول شاف ايمن شنو استشهد شوفوا القيم الأخلاقية العالية هذه كل هذه بركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي جعل من المسلمين يحبون حتى اعدائه يحبون حتى اعدائه فكيف بإخوانه فكيف بأرحامه فكيف بعشيرتهم وهكذا إذن وبخاصة وهو قادر على الردع من مثلها عن مثلها يعني عن مثل هذه السيرة كما ردع عن أشياء كثيرة السيرة التي كانت موجودة وهي مدمومه سيرة الربا سيرة العنس مثلا ردع عنها النبي وليس هناك يعني ليس هناك يعني في عصر النبي ما يعني شيء يمنعه عن هذا يعني فرضا إذا رسول الله كان يريد يمنع صلى الله عليه وسلم عن, شنو عن سيرة الاستصحاب مو فرد قضية اللي مثلاً شأن يولد مشكلة سياسية مثلاً وما أشلا حتى سيات مثلاً فهي مو قضية ولاية الإمام عليه السلام اللي بيها حتى سيات. فكينا؟ السنة هذا دليل العقل على أضياء الاستصحاب دليل العقل يعني سيرة الأقلاء هاي في السنة الشريفة روايات تدل على حجية الاستصحاب نعم. السنة يعني دليل السنه على حجيه الاستصحاب وقد استدل على حجيه الاستصحاب باحاديث شريفه منها موثقه عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال اذا شككت سابني على اليقين لاحظنا الاستصحاب وهذا عندنا يقين سابق وشك نبني على اليقين لا على الشك احسنتم اذا شكلت فابني على اليقين قلت هذا اصل يعني هذه قاعدة خاص بهذه المسألة اللي يعني سأله الامام يقول نعم نعم يعني شنو يعني هذا اصل هذه قاعدة مضطردة في جميع عبواب الفقه والرواية من الوبوء في غنى عن الشك وهذا البراءه قلنا بان الادله الفقهيه دليل اربعه استصحاب براءه احتياط تخير البراءه يعني شنو يعني لو شككنا لو شككنا ان صلاه الجمعه واجبه ام محرمه باعتبار أكو روايات بالوجود أكو روايات بالحرمه افرضوا ما مرجحات طبعاً عندكم مرجحات بالنسبة لروايات الوجوه لكن افرضوا معكم مرجحات لو فرضنا انه ماكو مرجحات شنو يصير النتيجة النتيجة يصير التوقف يعني التوقف لا ناخذ بهذا الخبر ولا بهذا الخبر زين لكن الاصحاب هذا ليس مورد للاستصحاب فناتي البراءه البراءة يعني شنو عندنا براءتان براءة عقليه وبراءة شرعية البراءة الشرعية يعني الشرع يحكم بالبراءه الشرع يحكم بالبراءه يعني, شنو؟ يعني أكو رواية رفع ما لا يعلمون رفعا ما لا يعلمون يعني شنو؟ يعني اللي ما تدري مو مكلف أنا ما صلاة الجمعة واجبة ام محرمة رفعا ما لا يعلمون فهي بالنسبة لي لا واجبة ولا محرمة هذه تسمى بالبراءة الشرعية يعني الحكم بالبراءه يعني براءه ذمه مكلف من الحكم الواقع عند الشك وهذا الحكم يكون نتيجه لدليل شرعي رفع ما لا يعلمون احيانا الحكم يكون مو لدليل شرعي وانما يكون لدليل عقلي نفس المعداتره البراءه تكون بدليل عقلي دليل عقلي شنو قبح العقاب بلا بيان يعني قبيح المولى يعاقب اذا ما يبين يعني شنو يعني انتوا قاعدين واذا بالمولا يضرب عبده ويعاقب عبده ويوبخه اللي ليش انت ما رحت تأذي مثلان يقول له ماذا نكلي واذا انت ما قاعدين يا روح لا فالكل يعاقبون المولى يقولون له لماذا تعاقب من دون بيان فهي كبح العقاب بلا بيان المولى عز وجل ايضا لا يعاقب من دون بيان الايه الكريمة تقول ما كنا نعذب قوما حتى نبعث وما كنا معذبين حتى نبعث يا وما كنا معذبين حتى نبعث يا شوفوا يعني العذاب لا يكون الا بعد بعث الرسل البيان كبح العقاب بلا بيان هذا دليل الاحتياط العقلي اذا الاحتياط على عفوا البراءه على قسمين هذا دليل البراءه العقليه البراءه على قسمين براءه عقليه وبراءه شرعيه الفرق شنو الفرق في الدليل ان كان الدليل على البراءه الروايه المؤشر يصير براءه شرعيه اذا كان الدليل على البراءه الحكم العقلي صدق العقاب بلا ما يصير يصير براءه عقليه انظروا الى البحث البراءه تقسم البراءة الى قسمين البراءة الشرعية، البراءة العقلية، البراءة الشرعية شنو؟ البراءة العقلية شنو؟ نفس الشيء، الفرق بالدليل. البراءة الشرعية عريفها، البراءة الشرعية هي الوظيفة الشرعية، يعني وظيفة المكلف شرعاً، الوظيفة الشرعية يعني وظيفة المكلف شرعا الوظيفة الشرعية يعني وظيفة المكلف شرعاً اللي هذه الوظيفة النافية للحكم، من في الحكم؟ من في الحكم؟ يعني شو نقول؟ صلاة الجمعة مو واقفة مثلا النافية للحكم الشرعي النافية للحكم الشرعي مثل وجوب خلاة الجمعة تنفي ذلك عند الشك فيه يعني في الحكم الشرعي إذا شككنا ما ندري أن خلاة الجمعة واجبة لا وليأت من تحصيله يعني تحصيل الحكم الشرعي مضمج الرجشة وعد يدري البراية لا وإنما على الفقيه أن يبحث يشوف الكتب يشوف رائع العلماء يشوف الروايات المعتبرة اما لو شك من ال... لو حصل اليأس من تحصيل الحكم الشرعي فيجري قاعدة البراء آه... شرح التعريف هذا هو التعريف اما شرحه يراد بهذا التعريف ان المكلف مكلف منه جنابكم عند جهلي بالحكم الواقع اذا ما يجري الحكم الواقع الحكم الواقع شنو صلاة الجمعة ما نجري حكم شنو صحيح؟ وياتي يعني ياتي المكلف من الاثور عليه عليا يعني على الحكم الواقع يأتي يئس يعني شنو يعني ما وصل راجع الرواد ما وصلنا نتيجه يرجع في مقام الامتثال امتثال للتطبيق الطاعه الالهيه في امتثال الطاعه في مقام الامتثال في مقام الطاعه الى البراءه الشرعيه يرجع للبراءه الشرعيه ليتعين له وظيفته فهو الشرعيه او لتعين له وظيفته الشرعيه حتى تعين البراءه لتعين هي المستقر راجع للبراءه هذا يعني له يعني المكلف وظيفته يعني وظيفه المكلفه الشرعيه حتى يعرف انه لازم يروح للصلاه يعني صلاه الجمعه او مولا التي تتضمن رفع تكليفه يعني رفع تكليف المكلف بالحكم الواقعي يعني حتى إذا في اللوحة المحفوظ صلاة الجمعة واجبة وهذا المكلف ما وصل إليه أجراء صالة البرائة شنو مايرخ لصلاة الجمعة يوم القيامة الله يعاقبه لا ليش للبرائة الشرعية رفع ما لا يعلمون يقول إلهي ما أنا ما علمت بوجود صلاة الجمعة مثلا فهو غير معاكمة التي تتضمن يعني هذه البراءة الشرعيه تتضمن رفع تكليف المكلف يعني مو مكلف بالأثم الواقعي هيثيرا من الله تعالى على عباده ان الله يريد بكم الله مو مولى ظالم وانما مولاه عادل ورؤوف ورحيم عرفتش له ولقفا بمن يعني بالعباد فهذه يعني اطالة البراءة الشرائية هي لطف من الله عز وجل يعني حجيتها يعني حجيت اطالت البراءه شرعا استدل يعني جاءوا بالدليل على حجيه البراءه الشرعيه بنصوص. الدليل على البراءه الشرعيه دليل عقلي دليل شرعي دليل شرعي الدليل على البراءه العقليه يصير دليل عقلي لاحظو شنو وتدل على حجيه البراءه شريعه البراءه شريعه حجة يجوز للمجتهد ان يعمل به بنصوص من الكتاب القران الكريم والسنه الشريفه اهم مواخذ كل النصوص الجباني في هذا الكتاب المختصر اهمها يعني اهم هذه النصوص ما يلي اولا من الكتاب الشريف قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها يعني ما وصل إليها يعني ما أعطاها يعني الأوامر اللي بلغها الأوامر اللي ما بلغها ما وصلت للمكلف فهو شنو ليس بمكلف الله لا يكلفه بها ومعناها إن الله تعالى لا يكلف الناس إلا بالأحكام الشرعية الواصلة إليها يعني اللي وصلت للناس أما الأحكام الشريعة ما وصلت إلينا كثير من كتبنا أحرقت ألقيت في النهر المخالفون أحرقوا علماءنا وكتبنا وهذا اللي بقي هو معجزه من الله عز وجل إذا أقربوا في كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوقي اللي من أهم الكتب الروائية كانت والآن ما موجودة ما موجود ولا نسخه منها موجوده مدينة العلم اذا افرغوا في هذا الكتاب موجود حديث فريع يدل على وجود مثل صلاة الجمعة جي. وهذا الفقير بالروايات الموجودة في سائر الكتب مالكه دليل على وجود صلاة الجمعة شنو يجري اصالة البراءة يوم القيامة الله يجري بنا كتاب مع الشيخ الصدوذ الضائع يقول له انت ليش ما صلت صلاة الجمعة حرفتش مالك؟ ان الله تعالى لا يكلف الناس إلا بالأحكام الواصله اليهم أما التي لم تصل اليهم فهم شنو في براءة من ذلك وفي ضوئه يعني بناء على ذلك يكون مفاد هذه الآية الكريمة مفاد يعني معنى مفاد يعني معنى يعني ما تفيده الآية هو نفي التكليف بالحكم غير الواصل إلى المكلف وهذا هو معنى البراءة الشرعية هذا هذا دليل من الكتاب العزيز وأما من السنه الشريفه طوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي تسعه الخطا والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون هذا هو الشاهد فإنما يجرون به الله لا, لا يكلفهم بذلك لا يعاقبهم على ذلك وما لا يطيقون ما لا يطلقون يعني يدرون بس ما يقدرون. هم اضطروا إليه والحسد والحسد القلبي يعني مو الحسد اللي يظهر على الجوانح والجوارح على الجوارح. الحسد الجوانحي مو الحسد الجوارحي الجوانح للقلب الجوارح للأعضاء والطيرة والتفكير في الوسوطة في الكلق ما لم ينطق بشفة يعني ما لم يرد على لسانه هذه أمور مرفوعة عن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقريب دلالته يعني دلالة هذا الحديث على البراءة الشرعية يعني كيف يدل على البراءة الشرعية بما ملخصه ولا البعض مقصد إن أحكام الشارع على اختلافها يعني على أحكامها على استلاقها يعني شنو على اقسام مو يعني استلاقها يعني كبارو بها او مثلا عدم التنسيق بينها لا استلاقها يعني اقسام من وضعية وتكليفية الحكم الوضعي مثل الصحة والبطلان التكليفية مثل شنو مثل الوجود الحرمة جيد لما كان أمر رفعها ووضعها بيدهن بيد الشارع الأحكام بيد من؟ الأحكام بيد أنا وأنت أم أن بيد الشارع الشارع ومن عينهم الشارع وهم رسول الله والأئمة الطاهرين الطاهرون والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها هؤلاء الأخيار الأطهار هؤلاء الله عز وجل فوض إليهم دينه فوض إليهم دينه يعني تشريعه دين فإيه أمر رفعها يعني رفع الأحكام ووضعها يعني وضع الأحكام بيد الشارع وأن بوسعه أن يضع الحكم الالزامي في حالة العلم والجهل الله كان يقدر يقول إذا جهلتم مساله وشككتم في المساله فعليكم بالاحتياط مو بالبراءه ما كان يصير يقول لكن الله عز وجل رحمه بعباده اجرى قاعده براءه فاذا كان امر رفعها ووضعها بيده وان بوسعيه بوسع الشارع ان يضع الحكم الالزامي الحكم الالزامي يعني لازم تؤدي هذا العمل في حاله علم يقول سواء علمت بوجوب صلاه الجمعه لازم نصلي صلاه الجمعه واذا شكت بالوجوب شكت بالوجوب يعني الجاهل انت بالوجود ايضا عليك ان تحتار صلي صلاه الجمعه فكان يشيجوا كما ان بوصي ان يرفعهما يرفعهما ان يرفع حاله العلم والجهل عنه يعني عن المكلف يعني يقول في حاله العلم لا شيء عليه في حاله الجهل لا شيء عليه أو الأفضل أن ترجع وان يرفعهما كتب يرفع الأحكام الوضعية والتكليفية أحسن أتصور أنه أحسن وأدق وأفضل لأن رفع العلم لا يمكن من هربه كما أن بوسع الشارع أن يرفعهما يعني يرفع شنو يرفع الأحكام الوضعية والتكليفية وأنا أتصور أصلا أن يرفعهما خطا والصحيح يرفعها معكم نسخة يرفعها ما كنا خائف او نتدخل يعني ان ندواتي ان ندواتي شوفوا يرفع شوف هناك قال كان امر رفعها ووضعها هنا ايضا يصير ان ندواتي ان يرفعها يعني يرفع الاحكام الشرعية الاحكام ان يرفع الاحكام اذا اذا يرفعهما الضمير يرجع للوضعيه والتكليفيه تصير اسميه اذا يرفعها الضمير ويرجع للاحكام فيها النبي يعني انه الظني وانا رجع عنه عن المكلف يعني فان الحديث جاء للتعبير عن رفع الحكم الشارع الحكم عن رفع الشارع الحكم الالزامي في حاله الشذ الحديث جاء كتبوا بقولي ما لا يعلمون بقولي رفع ما لا يعلمون رفع شلون وهو معنى البراءة الشرعية وهذا آخر السلام في البراءة الشرعية أما البراءة العقلية إن شاء الله بكرة البراءة العقلية نفس البراءة الشرعية الفرق شنو فقط في الدليل أما المؤدى فشيء واحد وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين